وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعذب عنه مفقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر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 وَأَلَنَّ لَهُ الْحَدِيدَ أَنِّي عَمَلْتَ بِغَاتِهِ فِي السَّرْدِ وَعَمَلُ صَالِحٍ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَسْتُ لِي مَا الْرِّيَحُ ضُوَّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلَ لَهُ عَيْنَ الْقِطْرُ ومن الجن من يعمل بيل يديه بإذن ربه وَمَن يزِع مِنْهُم عَنْ أَمْرِنَا لُذِقُهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَخُدُورِ الرَّوَاسِيَاتِ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 كلوا من رزق ربكم وشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسل الله عليهم سيل العارم وبدل وبدلناهم بجنتيهم جنتين دواتي أكل خمط وأثل وشيء من صدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور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 فقالوا ربنا بعيد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكوا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 وَرَبُكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ خَفِيفٌ قُولِ دَعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ ومالهم فِيهِمَا ما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تفعش فاعته إلَّا لِمَن أذن له حتَّى إذا فُزِعَ عن قلوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ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 ولو ترىذ الظالمون موقفون عند ربهم يرجع بعضهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يكون الذين استضعفوا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 ونقول للذين ظلموا ذوقوا عَذَابًا النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تثلى عليهم آياتنا بينات قالوا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 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَمَّا جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِنَّ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كِتَابٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ لَدِينٍ